بوك تو دوا دست اي اوسم ثمانية, وعشرون. ثمانية وعشرون. جالبة في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى, في الفندق. شكاوى. Ne radi. Aduš, la yamel. El dush la yamel. Nema tople vode. La ma ma'un saakhin. La yujad ma saakhin. Mozhete li to dati na popravku? A yumkinukum an tukallifu ahadan li yusliha? هل يمكنكم أن تكللف أحد يصلحها نام تيفون والصاب لاجد لا يوجد التيفون في الغرفة نام تلفزرة وال الصاب لا يوجد تلفزيون في الغرفة لا يوجد تلفزيون في الغرفة صبا نيما بالكون لا يوجد بالكون شرفة للغرفة لا يوجد بالكون للغرفة صبا جه بربوطنا الغرفة صاخبة الغرفة صاخبة ص عملنا الغرفة صغيرة جدا الغرفة صغيرة جدا ص ام الغرفة معتممة جدا الغرفة معمة جدا يا ن التدفئة لا تعمل. التدفئه لا تعمل. كليما اوراجاي نيرادي. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. تلفزيوريه التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. توميسه نسفيجا. هذا لا يعجبني هذا لا يعجبني توميه السعر عال جدا علي السعر غالي جدا إيما تي لي عندكم ما هو ارخص ما هو imali ovdje u blizini omladinski smještaj? Hel južadu bejtu šababin bil kurbi min huna? Hel južad bil kurbi min huna? ovdje u blizini prenočište? Hel južadu pensijon bil kurbi min huna? Hel južad bil kurbi min huna? ايمالي <تصفيق> اوذيه هل يوجد مطعم بالقرب من هنا هل يوجد مطعم بالقرب من هنا